بسم الله الرحمن الرحيم ألف نام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلم الله الذين صدقوا فلا الله الذين صدقوا ولا يعلم الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقون ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لا يأتي وهو السميع العليم ومن جاهد فانما يجاهد لنفسه ان الله لا غني عن العالمين والذين امنوا وعملوا الصالحات نكفرا عنهم سيئاتهم ولا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 وبن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أُذِي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله لله ولئلا نصر من ربك لا يقول إنكنا معكم أو ليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وَلَا يعلم أن الله الذين آمنوا ولا المنافقين وقال الذين كفروا للذين آمنوا تبعوا سبيلنا والنهم الخطاياكم والنهم الخطاياكم وماهم بحاملين من خطايا من شيء إنهم لكاذبون ولا يحملون أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألون يوم القيامة عما كانوا يفترون ولقد أرسلنا نوح إلى قومه فلبث فيهم فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأجئناه أصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين.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 وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير والذين كفروا من آيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمته أولئك يئسوا من رحمته وأولئك لهم عذاب أليم فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أَوْ أو حرقه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وقال إنما تتخذتم من دون الله أوثاناً وَوَدَّتَ بَيْنَكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعل بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم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 ولوط إذ قال لقومه إنكم لا تأتون الفاحشة ما بِهَا بها من أحد من العالمين أإنكم لا الرجال وتقطعون السبين وتأتون في ناديك المكر فما كان جواب قوله إلا أن قال أتنا بعذاب الله إلا أن قال أتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين قال ربي صرني على القوم المفسدين ولما جاءت رسولنا إبراهيم بالبشرى قالوا إن مهلك قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم درعا وقالوا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 اليوم الآخر ولا تعثوا ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فخذت مرجفته فأصبحوا في دارهم جاثمين وعادوا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءه الناس بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكل أن أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذت الصيحة ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أورقنا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 ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاه العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون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 لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأمهار قالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم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 وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْحُلْكِ دَعَاوَ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَاهُمْ فَلَمَّا نَجَاهُمْ إلَى الْبَرِّ إذَا هُمْ يُشْرِكُونَ لِيَكْفُرُوا بِمَا أَتَيْنَاهُمْ وَرِيَةً مَتَاعُ فَسُوَفَ يَعْلَمُونَ